الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام الموصلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك وما زال الحديث موصولا حول أحكام الصيام ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول شروط صحة الصوم وما يتعلق بمسألة القضاء والكفارة من أحكام فقد سبق ذكرها في المذهب على سبيل الإجماد وسبق ذكر الخلاف الوارد في كون نية من شروطها أو من أركانها وهنا نذكر نص المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذه الشروط قال وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لا إن انقطعت تابعه بكمرض أو سفر وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمع يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه انتهى نص كلام المصنف ونتكلم عن مسألة شرط النية وما يتعلق بها من أحكام حيث اشترط لصحة الصوم مطلقا وجود النية المبيتة على الصيام والإطلاق هنا يستوي فيه صوم الفرد وصوم النفل استدلالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو أصل في هذا الباب بل هو أصل في كل أبواب الفقه التي تحتاج إلى النية وأما الدليل على اشترار تبييت نية من الليل في الصيام فما روى عن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له والحق أبناءنا الطلاب أن النية في الصوم لها ثلاثة أحوال بحسب وقوعها في فريضة أو في نافلة الحالة الأولى أن تكون النية مبيتة بمعنى سابقة من الليل والحالة الثانية أن تكون النية مقارنة لطلوع الفجر والحالة الثالثة أن تكون النية متأثرة عن طلوع الفجر العلماء يفصلون القول في ذلك فيشيرون إلى أن صوم الفرض من نذر أو رمضان أو كفارة أو نحو ذلك يجزئ بأن تكون النية فيه مبيتة أو مقارنة أو يشترط أن تكون النية فيه مبيتة أو مقارنة أما بالنسبة صوم التضوع فلا بأس أن تتأخر النية لما بعد صلاة الفجر لا بأس أن يقوم الإنسان في الصباح بلا نية الصوم ثم يسأل فيقال له إن هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أي يوم من الأيام فيصوم متطوعا لوجه الله تعالى ولو لم يكن مبيثا للنية من الليل إلا أن المالكية يشترطون تبييت النية من الليل مطلقا في الفرض وفي غير الفرض ولهذا نجد المصنف قد رتب على شرط النية جملة من الأحكام نبينها لكم على هذا النوع أولا أن النية تكفي لما كان واجب التتابع وهو أداء رمضان فتكفيه بنية واحدة من أوله إلى آخره إلا إذا حصل انقطاع للتتابع سواء كان الانقطاع بعذر أو بغير عذر فإذا انقطع التتابع فلا بد من تجديد النية لكل ليلة ويمكن الاستدلال على إجزاء النية الواحدة للصوم الواجب التتابع لأن صيام رمضان كله عبادة واحدة مكتملة الأجزاء فتكفيه نية واحدة ما لم يحدث انقطاع لهذا التتابع كما أن الصلاة مركبة من عدة أجزاء أو عدة ركعات تكفي فيها نية واحدة بمعنى أنه لا يشترط في الصلاة نية أجزاء الصلاة وهذه مسألة تعرض لها الفقهاء بالذكر أيضا لا يشترط أن أنوي الركوع والسجود ونحو ذلك فكذلك الصيام لا يشترط فيه نية لكل يوم وإن كان المستحب والأولى والأفضل أن يجدد الإنسان نيته كل يوم وهذا كله في حالة عدم انقطاع التتابع أما إذا انقطع التتابع فلابد حينئذ من تجديد الني حكم آخر هو من كان يسرد الصوم دائما أو نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره فبعض الذين ينذرون الصيام يوم الاثنين والخميس دائما هذا لا بد له من التبيت في كل ليلة ولا تكفيه نية واحدة إلا أنه قد في المدونة الاكتفاء بالنية الواحدة في الصوم المسرود الذي لا يجب تتابعه وكذلك رؤيا فيها الاكتفاء بالنية في اليوم المعين، ولكنها رواية بعفها بعض العلماء كبع ورد في الخرشي على مختصر خليل، وفي جواهر الإكليم. موضح المسألة أكثر فنقول إن الإنسان اللي نظر صوم يوم معين كالخميس مثلا مدى حياته أو لمدة عام، هل يجزئه نية واحدة للعام كله؟ لا. لا تجزئه بل لا بد من نية جديدة لكل يوم خميس يصومه حيث لم يشترط في هذا الصوم التتابع ولا يجب فيه التتابع من شروط الصيام أيضا أبناءنا الطلاب خلو المرأة من دم الحيض والنفاس وقد تقدم الكلام عن الحيض والنفاس وما يتعلق بها من أحكام عام وهنا يشير المصنف إلى أن من شروط صحة الصوم في حق النساء أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس فهم المانعان من الصوم والصلاة والطواف والقراءة القرآن ونحو ذلك كما سبق ذكره في باب الطارق ولهذا إذا صامت المرأة وهي حائط أو نفساء لا يصح صومها بل يجب عليها القضاء فيما بعد وعلى هذه المسألة أو على هذا الشرط تتفرع الأحكام التالية. الحكم الأول أن المرأة إذا طهرت في يوم قبل الفجر ولو بلحظة حتى ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر وجب عليها صيام ذلك اليوم. وهذا يحدث كثيرا أن تطهر المرأة قبيل السحور أو أثناء السحور أو قبيل الفجر بيسير انقطع الدم عنها أوجب عليها الصيام فصارت مكلفة بهذا الصيام. ولا يشترط الغسل حتى لو تأخر الغسل إلى الصباح فلا أثر لهذا التأخير فوجب عليها أن تصوم ابتداءا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لماذا؟ قالوا لأنها حينما جاءها أذان الفجر جاءها وهي مكلفة بالصيام يعني خالية من الحيض والنفاس والاغتسال الاغتسال ليس شرطا في صحة الصوم بدليل أنه يجوز للجنوب أن يصبح جنوبا ويغتسل في الصباح فكذلك المرأة يجوز لها أن تنوي الصيام من الليل أو بعد طهرها ولو قبيل الفجر بلحظات وتصبح فتغتسل في الصباح وقد روني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما يفيد أنه كان يصبح جنوبا من غير احتلال من ثم يصور فقد روى الشيخان عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا و فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يصومه ثم ذهبنا على ام سلم فقالت مثل ذلك ايضا من الاحكام المتعلقة انه يجب على المرأة ان تمسك عن المفترار وتقضي اليوم إن شكّت في توصّل طهرها من الحيض أو النفاس مع الفجر أو بعده احتياطاً، يعني لو أن المرأة شكت أن الطهور حصل قبل الفجر أو بعد الفجر، طهرها من الحيض والنفاس، وجب عليها حينئذ أن تمسك عن المفترات، فإذا شكت في سبق الفجر للطهري أو العكس. أي سبق انقطاع الدم للفجر وجب عليها الصوم في الحالتين وتقضي بدله يوما آخر يعني لا يشترط أن يكون الشك سبق الفجر أو سبق الطر الشك في الحالتين يوجب عليها الإمساك يوجب عليها قضاء ذلك اليوم ووجه ذلك أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق والله عز وجل قد تعبد المرأة بصيام يوم رمضان ما لم تكن متلبسة بحيد أو نفاذة ومخاطبتها في الصيام أمر محقق وإتيانها به مع الشك في الحيض أو في النفاس المانعين من صحة الصوم إتيان به على وجه غير كامل لا تبرئ به الذمة لأنه غير محقق فيجب عليها الإمساك في رمضان وأن تقضي يوما مكانا ومن شروط الصيام أيضا شرط العقل والعقل كما نعلم هو شرط في كل التكاليف الشرط حيث يشترط لصحة الصوم أن يكون الإنسان عقل ويحق المجنون أيضا المغمى عليه لأن العقل كما سبقت الإشارة إليه يتأثر بالجنون وبالإغماء وبالنوم وبالسكر وقد بنى المصنف على شرط العقل بعضا من الأحكام هي إذا أغمي على المرء ولو لمدة يوم واحد وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم بأكمله وكذلك إذا أغمي عليه أقل اليوم وكان ذلك من أول اليوم فيجب عليه القضاء أيضا كذلك لو جن المرء سنين كثيرة أو أغمي عليه يوما أو جل اليوم أو أقلهم ولم يسلم في أول اليوم فالقضاء واجب عليه جاء في المدونة ما ملخصه من أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء وبعدما أطحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه وجاء فيها أيضا قال مالك من أغمي عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه لأنه أغمي عليه أكثر النهار إذا كان الإغماء في أقل اليوم وهو آخره أو في نصفه فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء يعني إذا حصل الإغماء في نهايات اليوم أو في جزء اليوم المتأخر فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء معنى شخص أصبح صائما وبعض الظهر أو بعد العصر أغمي عليه وظل على إغمائه حتى غروب الشمس هذا لا يجب عليه القضاء ذلك اليوم وواضح من ذلك التفصيل وتلك التفرقة أن العبرة بوقوع الإغماء عند التكليف بالصيام لا وقوع الإغماء أثناء الصيام وهذا رأي المالكية والحقيقة أبناءنا الطلاب أن مسائل الجنون والإغماء فيها تفصيلات واسعة لدى العصوليين والفقهاء فالمعروف أن النوم والإغماء والجنون والسُّك والإكراه ونحو ذلك هي من عوارض الأهلية التي يتكلم عنها الأصوليين الأصوليون في باب عوارض الأهلية ولهم تقسيمات واسعة للجنون إلى مطبق وغير مطبق وتقسيمات للإكراه إلى ملجم وغير ملجم وتقسيمات للإغماء إلى كامل وغير كامل أو مستغرق وغير مستغرق وتقسيمات للنوم ونحو ذلك مما من أعراض أن يتوسع فيه فليرجع إلى هذه التفصيلات في مظانيا هو باب كبير مفيد لطلاب العلم ثم نمضي مع المصنف فنجده يذكر بقية الشروط فيقول وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أم كان طرحه مطلقا أو غالب مما مضمضة أو سواك من المسائل المتعلقة بشروط الصوم أيضا اشتراط أن يترك الإنسان الجماع ويترك إخراج المني ونحو ذلك فيشترط لصحة الصوم الكف عن الجماع سواء كان الجماع بإمناء أو بغير إمناء الجماع الذي يوجب الحد الجماع الذي يوجب الغسل وكذلك يترك المرء إخراج المني سواء كان المني باستمناء أو بجماع أو نحو ذلك كما سيرد في موضعه ويترتب على إخراج المني أو الجماع القضاء ويترتب على الجماع القضاء والكفارة وسيرد التفصيل فيها إن شاء الله في موضعه من باب الصيام والمالكية لا يفرقون بين صوم الفرد أو صوم النفل كذلك يلحقون بالمني أيضا المذي ما التفريق بينهما في التعار كذلك يشترط لصحة الصوم ترك إخراج القيء بصورة متعمدة فمن تعمد القيء بطل صومه ووجب عليه القضاء أما إذا ذرعه القيء ببعنى علبهم فإنه لا قضاء عليه فالعبرة هنا بالعمد أو بغير العمد وورض في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه رواه الترمذي وقال ابن رواته يقول ثقات وكذا ابن ماجد رواه ابن حبان وغيرهم وحسنه ابن ملقن في البدر المنير وصقحه الشيخ الألباني في أكثر من كتاب من كتب حديث آخر رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أصحاب السلسلة الزهبية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من استقاء هو وصائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء حديث موطأ مالك وبعض المالكية يعللون ذلك أيضا من باب المعقول فيقولون إن الذي إذا رعاه القير يأمن أن يجوز ذلك منه شيء إلى الحظ أنه يندفع دفاعا ولا دخل له في ذلك فأشبه الاحتلال بخلاف الذي استدعى القير يعني لعل الفرق الواضح من هذا الكلام إن الإنسان إذا استقاء عامدا المعدة تحاول إرجاع شيء منه قهر بسحبه إليها أما من ذرعاه القيء فإن المعدة هي التي لفظت ما فيها ودفعته وبالتالي فيؤمن أن يعود شيء من ذلك إلى المعدة مرة أخرى كذلك من شروط الصيام ترك إيصال شيء متحلل أو غيره إلى البدن إلى الجو فالصوم يبطل بإيصال أي شيء إلى المعنى سواء كان هذا الشيء مما يتحلل كالمطعوبات والمشروبات والمرض المتحلل هنا كل ما يماع من منفذ عالي أو سافر ما عدا ما بين الأثنان. الأثنان يعني الشيء الماع الذي ينسكب من أعلى إلى أسفل أو ينسكب من أسفل إلى أعلى كما يعطى في الدبر أو كان الشيء غير متحلل كمن اتلع حجرا أو رملا أو درهما أو دينار وكذلك كل ما وصل إلى حلق الإنسان من ذلك كل ما وصل إلى جدار الحلق يعد واصلا إلى جدار المعدة ولا يفرق المالكية بين صفة الوصول ولا نوعية الوصول حيث أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أن ما وصل عن طريق الأكل أو الشرب المعروفين مفتر وكذلك ما وصل عن طريق حقنة من الأنف أو الأذن أو العين وهذا بالنسبة للمنافذ العليا، بشرط كون الحقن مائع ويلحق به كذلك البخور ويلحق به البخار المتصاعد من آنية الطعام أثناء الطهي، فهو بمثابة البخور البخور هو جرم قد يصل منه شيء للحلق لا سيما إذا كان البخور كثيفا آلية الطعام أو بخار الطعام ريح الطعام أيضا له جسم يتقوى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكل وهنا يقطئ بعض الناس كثيرا في المساجد في رمضان أو في بيوتهم حينما يسهبون في استعمال البخور وهم صائم ويظنون أن ذلك من باب التطييب والتنظيف وهم لا يعلمون بذلك أن استنشاقهم لدخان هذا البخور يضر بصيامهم على رأي المالكي وعلى رأي من وافقه كذلك المرأة التي تقوم بطهي الطعام أو الطاهي الذي يقوم بطهي الطعام إذا عرض أنفه أو عرض وجهه مباشرة للبخار المتصاعد من الطعام المضخو فإنه بذلك يعرض صيامه للبطلان ويعرض نفسه للقضاء نتيجة فعلته كذلك من الأمور التي أوضحها المصنف في مسألة ما يصل إلى المعدة أو ما يصل إلى الجوف الماء الذي يصل إلى الحلق عن طريق المضمضة وأيضا القيء والبلغم إن أنكن طرحه ولم يتم الطرح يعني القيء والبلغم إذا كان في استطاعة الإنسان أن يطرحه عن نفسه ويسقطه من فمه فهي وجب عليه أن يفعل ذلك أما إذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى ويلحق بالمفتراث أيضا كل ما يصل إلى الجوف أو يبتلعه المرء من بقايا السواق أو من بقايا الطعام الذي بين الأسنان ولهذا نجد من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين التحذير من المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما ورد في حديث لقيت ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه الترمزي وقال حسن صحيح ورواه النسائي عيو ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث المصنف عن القضاء عن القضاء فيقول رحمه الله وقضى في الفرد مطلقا وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احطاط إلا المعينة لمرض أو حيض أو نسيان وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت, بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفاه كمل هذا النص على أحكام وجوب القضاء في الأمور التالية حيث أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه على أن القضاء واجب على كل شخص أفطر في صيام الفرد مطلقا أي عمدا أو سهوا أو جهلا أو نسيانا والمراض بالإطلاق أنه يقضي في الصوم الواجب رمضان أو غيره من نذر أو كفارة أو قضاء فهنا إطلاق في صفة المفطر وإطلاق في الفرض الذي أفطر فيه الإنسان فكل ما دخل إلى منفذ الإنسان على أي وجه من العمد أو السهوة أو الغلبة وجب عليه حينئذ الإفطار ولا فرق بين كون الفرض أصلا أو قضاء وقد بالغ المصنف في ذكر هذه الأمور فقال أولا من كان نائما وصب في حلقه ماء أو طعام وصل ذلك إلى جوفي وجب عليه القضاء للكفار قال ابن القاسم رحمه الله من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بلا كفار وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك. ثانيا لو جمعت المرأة وهي نائمة وجب عليها القضاء وقع الخلاف في المذهب هل تجب عليها كفارة أم لا الخلاف في المذهب المعتبد فيه أن المجامع الزوج أو السيد هو الذي تلزمه عنه الكفارة لحصول اللذة وقيل إن عليها كفارة وقيل لا كفارة عليها ولا على الفاعل لأنها غير مخاطبة ثالثا من أكل أو شربا شاكا في طروع الفجر وجب عليه القضاء فقط وليس الكفارة حيث استذل له ابن يونس لأن الصوم في ذمتي باق فلا يزول عن ذمتي إلا بيقين ولا كفارة عليه لأنه غير قاصد انتهاك حرمة الشهر والمربي الشك هنا عدم اليقين فيدخل فيه مثلا ما لو قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له آخر أكلت قبله هنا اضطربت الأمور عنده ولا يكتفي المالكية بوقوع الشك في حالة الابتداء بل يعون أن من طرأ عليه الشك ولو بعد الفجر أو قبل الإفطار يغطر كذلك والملكية في باب الصيام يأخذون بالإحتياط في مسائل كثيرة فيوجبون القضاء في حالات والكفارة في حالات ووجوب القضاء في مسألة طر الشك أو طر الشك خاص بالفرد دون النفي حيث لا قضاء فيه اتفاقا في المزال يعني لا قضاء ويمكن الاستدلال لهم على عموم الفطر بما سبق من ذكره من أمور بالمعقول بأن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد يفسده بعدمه على وجه النسيان كالنية والجمع والحقيقة أن ما ذاب عليه المصنف وتبعه عليه بعض المالكية في مخالفة لما عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب القضاء على مثل هذه الحالات النسيان والساوى ولحو ذلك وذلك لعموم الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه أو إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استقره عليه وهذا الحديث أصل كبير في هذا الباب في سقوط الحكم عن المكرى والناسي ونحوهم ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة ذكرها المصنف وهي مسألة من لم ينظر الدليل الموجب للصوم أو الفطر ماذا يصنع حينئذ قال فيها المصنف ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط معنى كلامه أن من لم ينظر دليل الفجر أو دليل الغروب أو دليل الصوم الضمير كما ذكر بعض علماء الملكية قد يعود على الثلاثة أو على أهلها يعني لم يتبين أمر الفجر ليمسك ولم يتبين أمر الغروب ليفتر لهم يتبين أمر الصوم أصلا دخول الشهر نفسه فالدليل متعلق بالصوم من فجر أو غروب ونحو ذلك إذا عجز الإنسان عن تحصيله لأن كونه لا ينظر الدليل كالشخص الزمن الذي لا يستطيع الخروج من بيته أو الأعمى أو الشخص الذي يسكن بمدينة ذات أضواء باهرة أو إنارة شديدة هذا لا يحتاج له في غالب الأحيان التأكد من غروب الشمس أو طروع الفجر لأن يصعب عليه إدراك الشمس هناك بعض الناس في المدن الكبرى قد لا يرون طروع الشمس إطلاقا ولا يرون غروبها بسبب العمارات والبنايات الشام هذا الشخص هو الذي يمكن أن ينطبق عليه حق إنه لا يستطيع نظر الدليل فهذا يقتدي بالمستدل من المؤذنين ونحوهم أو التقاويم المنتشرة في البيوت وفي المساجد فيقتدي بمن يستدل به على ذلك أن يقلده إذا كان عدلا عارفا أو مستندا إلى عدل عارف فإن لم يجد المستدل أو وجده فاقدا بعض ما يعتبر فيه أخذ المرء في حق نفسه بالاحتياط وذلك بأن أخر الفطر ويقدم السحور الحقيقة أن المؤذنين في المساجد ومعظم المساجد والحمد لله الآن بها تقاويم وبها مكبرات صوت ويضبطوا أمور الأذان فيعتبر سماع الإنسان للمؤذن بعض النظر عن كون المؤذن عدلا أو غير عادل، فهذا أمر يصعب جدا في هذه الأيام يصعب جدا أن نحن نتحقق من عدالة اللي بيأذن أو غيره فهنا بمجرد سماع الأذان في مسجد منطقتك أو مسجد يحيك يكفي ذلك أن تشرع إن شاء الله تعالى في الفطور وإن كنت على شك فتريث قليلا قبل أن تتناول طعام إفتاره وهناك مسألة استثناء المصنف من وجوب قضاء الفرض مطلقا حيث سبق الكلام عن وجوب القضاء بالإفتار في الفرض مطلقا مثل رمضان والنزل ونحو ذلك المصنف جاء هنا واستثنى بعض الأمور التي لا تدخل في هذا الوقت فقال ما معناه إن النذر المعين إذا فات كله أو بعضه بالفطر بسبب مرض أو حيد أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمن يعني الإنسان إذا نذر نظر معينا ثم عجز عن أدائه بها سبب من هذه الأسباب فإن القضاء عليه غير واجب فإن زال العذر وبقي بعضه صامه وكذلك النسيان يلحق مثل هذه الأمور وإن كان المعتمد في النسيان أن من تركه أو أفتر فيه ناسيا وجب عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية اليوم قالوا لإني عنده نوع من التفريط كذلك إن أفتر المرء مقرهن أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يوم الم الخميس المنذور واحترغ المصلف بالمعين من المنذور من المعين من غير المعين مسألة الإفطار في النفر بالعمل الحرام لو أن الصائم أفطر أثن أثناء صومه تطوعا بتعمد فعل شيء مما يحرم بسببه الفطر في الفرط كالطعام الشرط ولم يكن لديه عذر من سفر أو مرض فالمصنف يرى وجوب القضاء عليه ولعل استدلالهم في هذه المسألة على عدم وجوب الفطر بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعماله يعني لو الإنسان صائم صيام تطوع فلا يتعمد إفطاره بشيء لأن ذلك نوع من إبطال العمل وبهذا إذا أفطر وجب عليه قدر كذلك هناك قادة شرعية معروفة وهي أن النفل هل يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم هي قاعدة أو مسألة أصولية وفقية في نفس الوقت يختلف فيها العلماء كثيرا بعضهم يعملها مطلقا وبعضهم يعملها في بعض العبادات دون البعض نفس مسألة الإفطار في النفل إفطار الإنسان في النفل محل خلاف كبير بين الفقهاء من حيث يفطر أو لا يفطر وما يترتب على هذا الإفطار ومضار هذا الخلاف يعود غالبا إلى ثلاثة أقوال مفصلة المذهب في غير المذهب قول يرى أن النفل يجب على المكلف بالشروف فيه. يعني إنسان شرع في نفل وجب عليه الاستمرار فيه ولا يقتعر فإذا أبطله وجب عليه القضاء صوما كان أو صلاة أو غير ذلك. قول آخر يرى استحباب الإتمام وإن أفطر فلا قضاء عليه قول يفصل فيقول إن أفطر بعذر جاز وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء يعني إن أفطر بعذر جاز ولا قضاء عليه وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء وهذا التفصيل يقول به بعض المالكية في كتبها والمصنف رحمة الله تعالى عليه ومن وفقه يرى إباحة الفطر ولا قضاء على الإنسان استدلالا بعموم حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل الحيس طعام يتخذ من التمر واللبن والسمن، وقد يجعل فيه عور اللبن أو الأقط لو اللبن الرائب الدقيق أو نحو ذلك الحديث فيه فائدتان فائدتان تتعلقان بالصيام إحدهم تتعلق بمسألة تبييت النية وعدم تبييتها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فلم يجد في البيت طعام فقال إني صائم وهذا دليل على أنه في النفل لا يشترط تبييت النية من الليل الفائدة الأخرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي أو في اليوم الآخر كان صائما صيامة طوى ثم بدأ له أن يفطر فافطر ولم يفد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك اليوم هناك مسألة أخرى هام جدا. وهي مسألة إذا, أك... إذا حلف على الإنسان أن يفطر في صيام التطو أو ألح عليه بالفطر، إنسان صائم وصمم أبوه أو أخوه أو صديقه أو جاره عليه أن يفطر، صيام التطو، فينتابه حرج هل يفطر أو لا يفطر؟ هل يلبي نداء الثواب والفضل ويقوم صومه أم يلبي نداء الجار أو الصديق أو الوالد أو الشيخ أو نحو ذلك ويقطع صومه المصنف يشير في المسألة إلى أن من أفطر في صيام النفل متعمدا بحال في شخص عليه بالطلاق البات مثلا أن يفطر قال المصنف أن هذا الشخص لا يلزمه الفطر يعني لا يجب عليه إبرار القسم في ذلك وإن أفطر لزمه القضاء إلا إذا كان الإفطار لوجه يسوق معه إنفاذ حلف الشخص كما لو كان الحالف أو الآمر بذلك الوالد أو الشيخ نظرا لما لهم من مكانة كبيرة فالوالد فضله على الابن كبير لأنه كان سببا في إيجاده والشيخ يعلمه العلم النافع من أمور الدين بل إن المصنف يبالغ على أن الشيخ والوالد إذا لم يحلفه جاز له الفطر أو أمره بالفطر يعني يشترط مسألة التحليف في الشيخ والوالد إن هم يحلفوا ابنهم أو تلميذهم على إنه يفطر بل لو أمره بلا تحليف الإمام الشاطبي له كلام طيب في هذا الشيء حكاه عنه صاحب التاج والإكليل الإمام الشاطبي يقول في الموافقات ترك الاعتراض على الكبراء مطلوب وإنه مبعد بين الشيخ والتلميذ حتى قالوا من قال لشيخه لما فإنه لا يفلح هنا أدب العلماء ثم ذكر صاحب التاج والإكليم حكاية عن الشربي وهي حكاية أبي يزيد الشاب الذي قال له كل معنى فقال إني صائم فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله لأن أبو يزيد شيخ في مجلس دخل عليهم الشاب فأمروه بالإفطار فقال إني صائم بالطبع كان صيام تطوع ما صيام رمضان لأنه لا يسوء لامثال هؤلاء أن يأمروا شخصا بالإفطار في صوم رمضان فالشاب لما قال لهم إني صائم مصمم على أنه يتم صومه قال أبو يزيد دعوه قد سقط من عين الله العبارة لما نظرنا في الموافقات وجدنا جزء منها ووجدنا القصة ليست في الموافقات ولكن أشار إليها صاحب التاج والإكليل ولعله نقلها من نسخة قديمة للموافقات غير النسخ التي بين أيدينا المهم أن الفائدة التي نتحصلها من هذه العبارة هي طاعة الوالدين وطاعة المشايخ وطاعة العلماء وطاعة من لهم على الإنسان فضل لا سيما إذا كانت الطاعة في غير معصية الله عز وجل وهذا ضابط في مسألة الطاعة ولذلك نقول إنه ليس الإفتر في النفل بالضرورة يستوجب القضاء ولكن للمسلم أن يبر قسم أخيه المسلم لا سيما إذا كانت له عنده مكانة شرعية وفي هنا حديث قصة طويلة قصة أبي الدرداء مسيدنا سلمان رضي الله تعالى عنهم جميعا حيث روى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر بين سلمان وبين أبي الدرداء قال فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فإذا أم الدرداء متبدلة قال ما شأنك قالت إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار وليس له حاجة في نساء الدنيا فجاء أبو الدرداء فرحب به سلمان وقرب إليه طعاما فقال سلمان اطعم فقال إني صائم قال أقسمت عليك لتفترن قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه ثم بات عنده حتى إذا كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم يعني يقوم الليل. فمنعه سلمان وقال له إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا صم وأفطر وصلي ونم وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقا فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئ فقام فتودأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة يعني صلاة الفجر فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره سلمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حق مثل ما قال سلمان الحقيقة الحديث في فوائد طيبة أبو الدرداء يبر قسم أخيه سلمان رضي الله تعالى عنهما أيضا لم يثبت إن أبو الدرداء قضى اليوم الذي أفتره أيضا يشير الحديث من طرف واضح إلى أن الإنسان عليه أن يراعي حقوق الله ويراعي حقوق النفس والبدن ويراعي حقوق الزوجة ويراعي حقوق الأولاد فيعطي كل ذي حق حقه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فالإنسان لا يقص في حق زوجته من أجل العبادة أو لا يقص في حق أبنائه من أجل صيام النهار أو قيام الليل. وكلنا يذكر قصة الثلاثة الذين وفدوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي أماذا قال وبماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهناك من القصص الواقعة في حياة الصحابة والتابعين الكثير والكثير ثم ينتقل مصنف رحمة الله تعالى عليه ليتكلم عن موجبات الكفارة في الفترة في رمضان فيقول رحمه الله وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار. وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظَرِهِ فَتَأْوِيلًا كفّارة الفطر في رمضان باب كبير شرع المصنف رحمة الله تعالى في الكلام عنه والمالكية يوسعون الحديث في دائرة الكفارة حتى يصل بها إلى حالات كثيرة لا تقتصر على الجماع فقط الذي هو رأي جمهور الفقهة وسنتناول إن شاء الله الحديث عن كفارة اليمين وما يتعلق بها من أحكام في هذه المسائل التالية. المسألة الأولى: مسألة موجب الكفارة وضابطها على الإطلاق. الضابط الذي تجب به الكفارة عند الملكية، وله سيترتب عليه الشروط شروط الكفارة. الضابط أن يكون الإفطار عمدا وبلا تأويل قريب أو تأويل يسوغ معه الفطر وبلا جهل من الإنسان العمد معروف دوره في الأحكام والتأويل أن يكون المرء وجه اجتهادي أو سبب يؤدي به إلى الفطر يعني يكتهد في أن هذا الشيء يفطره أو لا يفطره أو يبرر فطره أو لا يبرر فمن أفطر ناسياً فظن بطلان الصوم فأفطر متعملة هذا متأول المرأة طرت طهر ليلة في نهار رمضان في نهار في رمضان فلا تغتسل فتصن أن لمن لم يغتسل ليلة لا صوم له فتأكل يحدث هذا كثيرة الرجل يدخل من سفره ليلة فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا يفطر العبد يخرج للرعي على مسيرة ثلاثة أيام فيظن أن هذا سفر يبيح له الفطر فيفطر كل هؤلاء لا كفارة عليهم في المبهر قال ابن القاسم رحمه الله كل ما رأيتم مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفار إذن الفقه يقيم الاعتبار لمسألة التأويل مسألة الجهل كذلك له أثره في إسقاط الأحكام أو تخفيفها أو الإعذار فيها وهكذا والجهل من عوارض الأهلية وبناء على ما ذكره المصنف مما سبق يمكن أن نستخلص شروط وجوب الكفارة على المفطر في رمضان بأنها خمسة ذكرها شراح خليل أولا العمد فلا كفارة على الناس ثانيا الاختيار فلا كفارة على المكره. ثالثا قصد انتهاك حرمة الشهر، فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه مثل الحالات التي سبق ذكرها فكل هؤلاء ليس وردهم انتهاك حرمة الشهر. رابعا أن يكون الصائم أو المرء عالما بحرمة الموجب الذي فعله. فلا كفارة على الجاهل ومن لم يستند لشيء مثل الشخص الحديث عهد بإسلام أو الناشئ في بادية أو الناشئ في جزيرة لا يعلم عن الإسلام ولا عن شائري شيء فهذا يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع فلا كفارة عليه والحقيقة أن هذا الأمر موجود مع الأسف في بعض البلاد التي هي محرومة من علماء يفقهون الناس في دينهم لا سيما البلاد التي فيها جاريات إسلامية لا تعرف شيئا أو صلاطهم بعيدة بالمسلمين فالمرض الجهل هنا الجهل لحرمة الموجب الذي فعله. لكن إذا جهل وجوب الكفارة نفسها مع العلم بالحرمة فلا يسقط ذلك عنه الكفارة وإذا جهل رمضان نفسه أي جهل الدخول فتسقط عنه الكفارة اتفاقا كما إذا أفتر يوم الشك قبل ثبوت الصيام. يعني هنا الجهل يقع على ثلاث أصناف أو ثلاث أشكال جهل لحرمة الشيء الذي ارتكبه الإنسان هذا لا أثر له جهل لوجوب الكفارة نفسها يعني ما يعرفش أني في كفارة ففعل ما يستوجب الكفارة هذا الجهل لا هذا بمعنى أننا نعرفه ونقوله أني في كفارة وبالتالي نلزمه بماذا بالكفار الجهل الثالث جهل شهر رمضان نفسه ولا يرد في مسألة يوم الشب الجهل الأول لا قيمة له الجهل الثاني له قيمته الجهل الثاني لا قيمة له بمعنى أنه لا كفار عليه الجهل الثاني فيه الكفار عن الإنسان الجهل الثالث تسقط به الكفارة الشرط الخامس من شروط الكفارة كون الصوم صوم رمضان فلا كفارة في غير رمضان من القضاء أو الكفارة أو الظهار أو النذر أو نحو ذلك على اعتبار أن القياس لا يدخل في باب الكفارات أو على القول بأنه يدخل فنقول أن رمضان نفسه له فرمة ليست لغيره من الشهور وهذا ما يراه المالكية المسألة التي بعد ذلك هي مسألة موجبات الكفارة على سبيل التفصيل مصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر الأشياء التي تستوجب الكفارة تفصيلا وفق الضوابط والشروط السابقة فقال وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو رفع نية إلى غير ذلك مسألة الكفارة بالجماع واضحة وهي معروفة عند جمهور العلماء أن من جامع زوجته أو أمته في نهار رمضان عليه كفارة سواء أنزل أو لم ينزل مسألة الكفارة برفع نية إذا تعمد الإنسان رفع نية بمعنى قطعها أو إرغاءها أثناء النهار لأن صمم على الفطر عزم على الفطر ولم يبق له شيء لأنه يتناول المفطر المالكية يوجبون عليه القضاء والكفار على المشهور في المزال مع أن هناك قول بالقضاء فقط وقول بأن لا قضاء ولا كفار وقول الذي اختاره المصنف هو القضاء والكفار وقد قال الناظم مشيرا إلى هذا الاختلاف ترافد النية في النهار للكافي فيه الاختلاف جاري فقيل بالقضاء والكفارة وقيل بالقضاء ولا كفارة وقيل لا يقضي ولا يكفر وهو الصحيح قاله الميسر يعني قول قضاء كفارة قول لا قضاء ولا كفارة وهذا هو قول الأيسر في المذهب قول بالقضاء فقط. مسألة الكفارة بالاكل والشرب بالفم مطلقة. المسألة الثالثة من مسائل الكفارة. من اكل او شرب عمدا بالفم لازمته الكفارة ولازمه القضاء. محدد الفم لانه هو وسيل الطعام والشرب. حتى ولو كان الاكل بسبب استياقه قشر الزوزاء أو ثمر الزوزاء لأنها شجر رطب متحلل لا يمكن التحكم فيما خلط الريقة منه فمن استعك بها ووصل منها شيء لحلقه وجبت عليه الكفار والقضاء عند المالكية الكفارة بمسألة الاستمناء المتعمد المعروف أن الاستمناء قد يقع من الإنسان عمدا أو يقع منه احتلاما أو لمرض إذا استمنى الإنسان عامدا باليد أو نحوها أو استمنى بإطالة فكر واستدامته في مرأة فعليه القضاء وعليه الكفار الشخص الثاني خاصة هو من يطيل الفكر تجب عليه الكفار إن كانت عادة الإنزال بالفكر أو النظر يعني هو يعلم من نفسه إنه إذا استدام الفكر في مرأة ينزل في هذه الحالة يعلم من نفس ذلك وأنزل بهذه الطريقة فإنه تجب عليه الكفارة لكن إذا كانت عادته غير ذلك وخالف عادته في مرة من المرات أنزل فهناك قولان في المذهب في لزوم الكفارة وعدمه الإمام اللخمي اختار عدم الكفارة عليه في هذه الحالة لكن إذا كان الاستثناء بتعمد النظر إلى امرأة من زوجات أو غيرها، فيه أيضا في المذهب تأويلان لوجوب الكفارة وعدمها كما أشار إليه المصنف. ونحن نقول إن الإنسان إذا صان نفسه في رمضان عن زوجته وعن أمه وعن غيرها من النساء، فإنه بذلك يضمر إن شاء الله صومه صوما صحيحا. ويصون صومه بعون الله تعالى وبهذا أبناءنا الطلاب ينتهي هذا الدرس ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديثة حول خصال الكفارة وحول بعض الأحكام المتعلقة بها وحول بعض الحالات التي توجب القضاء دون الكفارة في الدرس التالي وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه